فَوَانِئِذٍ إِنْ أَعْمَتْ عَلَيْهِمْ وَلَنْ يَرْضَوْا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلامٌ آمِينَ ذَكَوْنُ فَضَّنَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّمَا كُنَّا نُوَافِي فَاعْتَضَمَ بَعْضُهُمْ ضِدَّ بَعْضٍ وَقَائِلًا وعيدناه بغوح القرص ولو شاء الله مقطة للذين من بعضهم من بعض ما جاءت هم البينات ولكن اختنفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقطة ولو شاء مقتة ولكن الله يفعلها الميد يا أيها الذين آمنوا أن نفقوا مما حسرناكم بها قبل أن يأتي يوم لا بيعهم فيه ولا خلتهم من وما في الأرض من هذا الذي يشعره من إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعودوا ولا ايام مش الغي فمن يقترب بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعهده المثقاله قالوا فاصلمها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي في إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال, قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَحِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فِي وَقْتِ مَغِيبِهِ فَأَبْصَرَ الَّذِي كَفَرَ أَنَّ لَا يَغْفِرُ قال الذي مر على قائته وهي قابية على عرشها قال أن لا يحيي هذه بعد موتها فأمات الله مئة عامل ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عامل فأم طعامك وشرابك لن يتسنك واظر إلى حماكك ولنجعلك آية للناس واظر إلى العظام كيف الاشخاص ملت سوخا لحما فلما تبينه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال إبراهيم بعيني كيف تحي منته قال أولنت قال بلا ولكن يطمعن قلبي قال فخذ أربعة من, من البتين فصرنا إليك ثم جل ثم جل لكم جبر من من جزها ثم دعهم يدينك سعيا وعلى أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله مثل حنبة سبع سنابل. أنبتت سبع سناب أنبتت سبع سناب في كل سنبلة لأتحبه الله يضاعف لذين آمنوا لا تغطنوا صدقاتهم بالمن والأذى كالنبي ينفع ما لوحها الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترام ونفع صابا وابنه فترقا صلدا لا يقدرون على شيء ما كسب والله لا يهدي الامر ومثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ومثل الذين, الذين يوفقون أموالهم أموالهم تغررا اخطات الله وتثبيتا, وتثبيتا من امر كما تلجنّت بهروة الأصابع وابن أصابع وابن أصاب فطن فأتقول لغاضي عفين فإن لم يصب ما وابن فطن الله بما تعملون بصيغ أيود أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وعنب تتغير لهم وتحتهم أنها علموا فيها من كل الثمارات وأصابه الكبر وله ذهية ضعفها فأصابها إعصار في النار فاحترقت كذلك يبين الله لهم الآيات لعلهم تتفكرون يا ايها الذين امنوا لا تانفقوا اموالكم على الفساد ما وردت على قوم من الامر ولا تيمموا خبيث من توافقون ولا السر بما خبيه الا ااتهم ظروفه وعلموا أن الله غليل حميد الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويهبركم بالفحشاء والله الله نافعة من فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي وما يفلكهم أو نذوت من نذره فإن الله يعلم وما للظالمين من آثار إن تبدو الصدقات فنعيمها وإلا تخضع وتتوم الفضائل فخير لكم ويغفر عكم سيئاتكم الله بما تعملون خبيث ليس عليك أوداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إن ابتغى أرتي الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وآتنا للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضغما في الأرض يحسبون جاه الأغنياء من تعفون تعفو بسيما لا يسعلون الناس الحافا ولا تنفقوا بالخيغ Allahumma All right. right.